to us in y bueno, eso... So I'm going فقد نصره الله الا تنصروا فقد نصره الله فان الله جل وعلا هو الذي تكفل بنصره رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعدما سلم عليه ملك الجبال وقال يا رسول الله ان شئت ان اطبق عليهم الاخشبين فعل وهما جبل مكة جبلان في مكه يحيطان بها ان شئت ان اطبق عليهم الاخشبين ليموت الجميع فعل فقال صلى الله عليه وسلم اني ارجو أن يخرج الله من اصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا وقد كان فقد أخرج الله عز وجل من اصلاب اولئك العتاه وهؤلاء الطغاة اخرج رجالا نصر الله جل وعلا دين فاخرج خالدا من ظهر الوليد بن المغيره واخرج عكلمة من ظهر ابي جهل عليه لعنه الله واخرج عبد الله بن عبد الله بن ابي بن, بن سلول من ظهر راس المنافقين من ظهر عبد الله بن ابي بن سلول وهؤلاء صاروا يدعون إلى الله عز وجل صبر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الصبر العظيم حتى انتشر الدين في أرجاء الأرض انتشر الدين في كل مكان حتى وصل ملك المسلمين بعد ذلك إلى حدود الصين وإلى حدود فرنسا نعم انتشر ملك المسلمين في كل مكان لكن لما تخلينا عن مصدر عزنا عن كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولما تركنا الدعوة إلى الله عز وجل أصابنا الوهن وأصابنا ما رأيتم من ذل وخزي وأصاب المسلمون عار عظيم جدا حتى أن جل المسلمين الآن ينكسون رؤوسهم يشعرون بذل ونقص بين المشركين بينما كان آبارنا يشعرون بعز فإن التمسك بهذا الدين عز إخوة الكرام لنقتفي برسول الله صلى الله عليه وسلم ولنسير خلفه حينما نتذكر الهجرة النبوية نذكر هذا الجهد العظيم الذي بذله النبي صلى الله عليه وسلم حتى وصل الدين إلينا أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وياكم من, من يستمعون القول فيتبعون أحسنا اللهم إنا نسألك علما نافعا المنفوشعه وبدنا على بلاد صابره اللهم استر عوراتنا وانظر عواتنا اللهم احفظنا من بين ايدينا ومن خلفنا وعن ايماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ومن عظمتك اللهم من تحتنا اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم